الدرس الثاني العالم الإسلامي واحد استمع إلى الجمل وأعدها كان الرجل يقود السيارة والآن هو وصل إلى البيت بالسلامة كانت عائشة تدرس في الصف وهي الآن تشرب الشاي في المقصف. كان أحمد يلعب فوق الثلج. وهو الآن يشعر بالبرد. كانت سلمة تكتب واجباتها. وهي الآن حصلت على جائزة.